يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته ما قولكم فمن يستدر بقولي فعال لا ينهلكم الله علينا دينا وقدوه في ديننا ويخذوه من داركم أن تبروهم الآية على جواز البر والإحسان لغير المسلمين فقد رأيت أحد الحسنين في البدي الآية على صورة برهامي مع الأنباء وأن هذا من باب الإحسان لعل منهم أن يدخل الإسلام سوي حسن في المعاملة أما الإحسان إلى النصار واليهود نعم هذا ورد به النص قال سبحانه لا ينهاكم الله من الذين من قاتلكم في الدين ومن خرجوكم من ذلك وانتظروا ما تقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين نعم والنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمل معهم وكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويأخذ منهم ويهدى إليه من اليهود لا فأس ولا حرج وهذا هو الإسلام وتلك الشريعة من غير انعقاد مولاة في القلب هذا الإحسان الظاهر هذا الإحسان في الظاهر أما عن هذه الصورة صورة برهان مع الأنبى فهذه محرمة ولا تجوز لأنها أولا صورة والصورة لا تجوز أو أن عندهم صارت الصوره جائزة لم يعد هناك كلام في حكمها أو أن المصلحة تقتضي هذا وتكون المصلحة في هذا معارض النص الشرعي كما ثاروا يعودون الأمة كل شيء يخرجون عنه من الشريعة بدعوى المصلحة وغير ذلك فهذه الصورة ينبغي أن تنكر قال صلى الله عليه وسلم نعم الله المصورين وهم يعلمون تحريم الصور ويفتون بتحريم الصور فلا يجوز هذا والأمر الثاني أن هذه الصورة ليست كثأليف قلبه لما هذه الصورة لتمييع الفارق بين المسلمين وبين النصارى ولا ندري من يؤلف قلب من هل الأنبى يؤلف قلب برهامي أو البرهام هو الذي سيؤلف قلب الأنبى وهل يطرى برهامي لما صور معه دعاه للإسلام إذا كان يريد تدف قلب على الإسلام هل دعاه الإسلام فليثبت هذا وليقول لنا ماذا ثم هذا التصوير غيره إنما كان ضمن لجنة دستورية تضع الدستور الذي يحكم غير ما أنزل الله عز وجل فكل ذلك تخاذل وكل ذلك تميع لقضية الفارق بين الحكم الذي أنزل الله والحكم القانوني المضعية والفارق بين المسلمين وبين النصارى اليست هذه القضية هي التي كان برهامي يظهر بأنه يؤصلها في مصر منذ وكذا وكذا مع أنه كان يؤصلها على طريقة غير سلفية حين كان يقول بالتكفير ويقول بشغور الزمان عن الحاكم الشرعي ثم هو الآن في هذه اللجنة طرد شرعية الآن فوجود هذا التصوير وهذه الصور وجودها مخالفة شرعيه من جهات عديدة كما ذكرنا من جهة تحريم التصوير ومن جهة ذهاب الفوارق ومن جهة المكان الذي تم أخذ الصوره فيه ولا عبرة بدعوه التاليف فإن هذا أما مطية يقولونها دائما لما أدخلوا معهم النصر في العذر كانوا يقولون لعلهم أسلموا أو هؤلاء أسلموا لما يظهروا إسلامهم من باب أنهم يريدون تبرير مواقفهم أمام طلابهم كل هذا كلام باطل وأن بغى أن يحاكم كل أحد إلى النص الشرعي ليس إذا جاء واحد مشهور بشيء يبقى نلتمث له التبريرات كأننا نلتمس التوفيق بين النصوص الشرعية أو كأننا نلتمس مخرجا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال أغطأ يقال هذا خلاف الشر يقال هذا وليس برهام الذي صورة وحدة مع الأمدى فقد صور غيره أيضا من سيد عبد العظيم له صور مع كذلك النصارى وأبو الأشبال له صور مع النصارى وكثير من الثلاثين له صور مع النصارى كل هؤلاء يولفون قلوبهم يبرز لنا واحد مرة انه دعاهم إلى التوحيد الخالص هل يدعون إلى التوحيد الخالص هذا النصراني كان بين السلفين وهو يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا ويبررون كلمته وأنتم تعلمون من الإله الذي يعبدونه ومن الإله الذي نعبده نحن أو, أو, أو لم يكن هناك فرق ليس هناك فرق بين هذا الاله وهذا الاله في فرق ولا ما في فرق الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله فرز ثلاثه فهل الاله الذي نعبده والاله الذي يعبدونه لا بد من بين هذه الامور ولا بد ان يقال للمخطئ اخطات وللمنحرف انحرفت ولا ينبغي للناس أبدا أن يمرروا الأخطاء الشرعية الخطيرة الكبيرة ان الشيخ فلان فعله والشيخ فلان كذا وكذا طبعا ماذا سيقول الاتباع لا بد من تبرير والتمرير لا بد أن يقول ذلك نعم